عفى الله عن كلمة أزنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين عفى الله عن كلمة أزنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم